Inna alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala Wa nasfa'inuhu wa nasdaqbiru Wa na'udhu billahi min shurur Anfusina Wa min siyyati a'amalina Min yabdi illahu fela Lahu Wa min yudlim Fala haadya Lahu Wa ashadu an la ilaha illa Allah la shariqa Lahu Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هذه آيَةٌ عَظِيمَةٌ ولها شَأْنٌ عظيم عند الله تبارك وتعالى وحق لها أن يكون لها شأن عظيم عند المولى تبارك وتعالى لما يأتي من الأدلة فكان جديرا بالمؤمن يؤمن بآيات الله جل وعلا أن يعرف بعض معاني هذه الآية المباركة آية الكرسي التي من كلام الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا بهذه الآية من فوق سبع سماوات بدأ الله هذه الآية باسم جليل أصل من اصول أسماء الله جل وعلا ألا وهو لفظ الجلال الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله ذو الألوهية والإلهية الذي يستحق أن يعبد لكمال صفاته ولجمال نعوته تبارك وتعالى ومعنى هذا اللفظ لفظ الجلاله المألوه المعبود خوفا ورجاءا وانابه واستكانه وخشيه وذلا وخضوعا وإجلالا وإكراما المعبود المستحق للعباده هو الله جل وعلا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ولهذا كان هذا الاسم لفظ الجلاله اصلا لأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى فإنه دال على أسمائه تبارك وتعالى بالإجمال وبقيه أسمائه سبحانه وتعالى دالة على هذا الاسم بالتفصيل ثم قال جل وعلا الله لا اله الا هو بدا هذه الايه بذكر وحدانيته تبارك وتعالى فان كثيرا من الناس في هذه الدنيا غفلوا عما خلقوا من اجله وانشغلوا بما خلق لهم انشغلوا بالدنيا وما خلق الله عز وجل وما سخر الله عز وجل لهم عما خلقوا من أجله قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني بالعبادة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره كل هذه المخلوقات سخرها الله عز وجل للعباد لإقامة وحدانيته تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثرهم يجهلون وان قطئ اكثر من في الارض لا يبلون تام سبيل الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اشركوا بالله ولم يشكروا يشكر سبحانه وتعالى ورب العزه يقول وقليل من عبادي الشكور فاي شكر يرجى ممن اشرك بالله وجعل لله أندادا سبحانه وتعالى وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم ذكر اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين فالله جل وعلا متصف بصفة الحياة حياة كامله لا مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال ولا فناء ولا يعتريها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه بل الله جل وعلا حي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون هذا ربنا جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه جل سنانه وتبارك اسمه وجل شانه فما أعظمه تبارك وتعالى الحي القيوم القائم بنفسه وهذا دال على كمال قيوميته سبحانه وتعالى وكمال غناه فانه لا يحتاج ولا يفتقر الى احد من خلقه بل هو القائم بنفسه سبحانه والمقيم لجميع الخلائق قال الله جل وعلا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبيونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له مِنْ هذا الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت فالله جل وعلا قائم بنفسه وهذا دال على كمال غناه سبحانه وتعالى ومقيم لغيره وهذا يدل على كمال قدرته وسلطانه وملقه وجبروته وعظمته تبارك وتعالى جل ثناؤه الحي القيوم ولهذا ذهب كثير من اهل العلم ان هذين الاسمين هما اسم الله الاعظم وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو ويقول يا حي يا قيوم كما في حديث انس عند الامام النسائي بسند صحيح وثبت من حديث انس بن مالك رضي الله عنه عند الامام النسائي وابي داود وعند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا باسمه الاعظم الذي اذا دعا به اجاب واذا سال به اعطى سبحانه لا تاخذه سنه ولا نوم عباد الله هذا ربنا جل وعلا لا يمكن ان يقهره شيء من مخلوقاته لا تاخذه سنه ولا نوم سنه اي مقدمات النوم النعاس ولا النوم الثقيل لا النوم الصغير ولا النوم الكبير ياخذ الله جل وعلا والله جل وعلا كذلك لا ينام باختياره فقد ثبت من حديث أبي موسى العشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه سبحانه وتعالى أخرجه مسلم نعم عباد الله فالله جل وعلا هو ذو الكمال والجمال جل سبحانه ولهذا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وأما المخلوقات فلنقصهم ولعيوبهم محتاجون إلى النوم والراحة ولهذا كذلك كان من كمال أهل الجنة أنهم لا ينامون كما ثبت من حديثي. جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أهل الجنة لا ينامون فإن النوم أخ الموت فإن النوم أخ الموت وإن كان أهل الجنة قد ماتوا في الدنيا وهذا نقص في حقهم أما الله جل وعلا فلا يلحقه موت ولا فناء ولا زوال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذه جملة عظيمة تدل على كمال ملكه سبحانه فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخن عصمٍ أي إن أوضع اسم عند الله تبارك وتعالى رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله هذا الملك ملك الدنيا والآخرة لله تبارك وتعالى لا مالك حقيقي إلا الله جل وعلا أما ملوك الدنيا فَيْن الله جَلَّ وعلا يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ جَلَّ وعلا أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ أَنَا الديان أَنَا الْمَلِكُ لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أضاف الملك إلى الدين يوم الدين لأنه لا مالك يومئذن يوم القيامة لا أحد يتصرف ولا ملك لأحد كلهم قائمون أمام الله أمام الملك الجبار المتكبر عراتا ثفاتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين سبحانه بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظم هذا كان من دعاء رسول الله في الرقوع والسجود مشروع من أذكار الرقوع والسجود كما ثبت من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه صحه الإمام الوادعي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وفي ضمن هذه الآية آية الكرسي جملة مهمة عظيمة قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهذه المسألة مسألة الشفاعه ذكرها الله جل وعلا من ضمن هذه الآية لعظم شأنها فإن المشركين ضلوا ضلالا بعيدا وأشركوا بالله وافتروا على الله إثما عظيما بسبب طلب شفاعتهم من معبوداتهم قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله قل لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون هذا شرك بالله طلب الشفاعة من غير الله فأولئك المشركون في أهد النبوة كانوا يطلبون الشفاعة وكان هذا شركهم طلب الشفاعة من أصنامهم ومن أولياء القبور ومن الأضرحة ومن الأنبياء أو من الملائكة ومن غيرهم طلب الشفاعة شرك بالله جل وعلا قال الله جل وعلا نافيا الشفاعة وأنها لا تنفع من اشرك بالله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ليس لهم شافع يوم القيامة لأنهم اشركوا بالله واستعجلوا الشفاعة في الدنيا بالاشراك بالله جل وعلا وطلبها من غير الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى فالشفاعه شرطها الاسلام والقدره على الشفاعه وهكذا اذن الله جل وعلا ورضا الله عن الشافع والمشفوع له يومئذ لا تنفع الشفاعه إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا نعم عباد الله فطلب الشفاعه من غير الله شرك بالله جل وعلا أعني في أمور الآخرة أما في أمور الدنيا فيما يقدر عليه العبد والأخ يجوز ذلك بشروط والله المستعان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 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وهذا دال على واسع علمه سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يعلم السر وأخفى سبحانه وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يعلم السر الذي في نفسك بينك وبين نفسك بينك وبين غيرك وما, وما هو اخفى اي وما هو في نفسك لم يطلع عليه احد الا الله تبارك وتعالى ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء سبحانه ما اعظم شان وما اعظم علمه تبارك وتعالى هذا هو العالم بجميع الكائنات سبحانه بماضيها وحاضرها ومستقبلها فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود فقد ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند الامام البخاري ان جبريل عليه السلام زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم راغبا ومشتاقا الى زياره جبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا فنزلت هذه الايه وما نتنزل الا بامر ربك وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا له ما بين أيدينا أي المستقبل وما خلفنا أي الماضي وما بين ذلك أي الحاضر فإن الله جل وعلا مطلع على جميع الأحوال وعلى جميع الكائنات وما هم عاملون وهذا يجعل العبد يراقب جل وعلا يراقب الله جل وعلا تبارك وتعالى في جميع أحواله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 لا يمكن للإنسان ولا للجن ولا لخلق من مخلوقات الله ولا لملك مقرب ولا لنبي مرسل أن يطلع على علم من علم الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه عالم الغيب فلا يظهر على علمه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وقالت الملائكة جل لله تبارك وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم لا علم لنا عباد الله لا العلم الشرعي ولا العلم الدنيوي ولا خبرة من الخبرات التي أنت ماهر فيها أيها العبد إلا من الله جل وعلا هو الذي علمك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فما أنت في شيء من المعلومات فالله جل وعلا هو الذي علمك وهو الذي رزقك هذا العلم وهذه المهارة وهذه الخبرة فكن شاكرا لله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وصع كرسيه السماوات والأرض أي شمل كرسيه سبحانه على السماوات والأرض وأحاط بهما وأحاط بها فقد ثبت من قول ابن عباس رضي الله عنه عند الإمام الحاكم وغيره بسند صحيح أنه قال رضي الله عنه الكرسي موضع قدمي الرحمن ولا يقدر قدر العرش إلا الله جل وعلا على هذا عقيده أهل السنة والجماعة أن عرش الرحمن الذي استوى عليه وارتفع عليه وهو فوقه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات أن العرش أكبر من كرسيه وأن الكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى لقول ابن عباس وهو لأ مما لا يقال بالرأي وله حكم المرفوع نعم عباد الله وهذا يدل على عظمته تبارك وتعالى فإن عظم الخلق يدل على عظمه الخالق سبحانه وتعالى فكان ينبغي للعبد أن يعظم الله حق التعظيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا ترجون لله عظما فالعبد يجب عليه أن يكون معتبرا ومعتبرا بمخلوقات الله جل وعلا ويستدل بها على عظمته تبارك وتعالى فيعظمه ويمجده ويحمده تبارك وتعالى بقلبه ولسانه ويكون شاكرا لله جل وعلا بأعماله نعم عباد الله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما أي لا يؤده لا يثقل الله جل وعلا لا يكون ثقيلا على الله جل وعلا حفظ السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات فإن الله جل وعلا لكمال قيوميته ولكمال سلطانه ولكمال ملكه وقدرته وجبروته تبارك وتعالى مقيم لهذه المخلوقات جميعا وهو الذي خلقهم أول مرة سبحانه وتعالى وهو تبارك وتعالى حافظ لها جل في علا نعم إباد الله ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي الذي على وارتفع بذاته سبحانه وتعالى على عرشه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى هذه عقيدة المرسلين والأنبياء والنبيين وجميع عباد الله الصالحين أن الله جل وعلا مستوى بذاته على عرشه سبحانه وتعالى عال على جميع المخلوقات وهو فوق العرش سبحانه وتعالى ومع ذلك عليم بما هم عاملون وبصير سبحانه وتعالى وصميع لجميع المصنوعات ومدرك لها جل وعلا والعلو علو الله جل وعلا على قسمين علو ذات وعلو قدر علو الذات الذي تقدم وعلو القدر أي علو الصفات فالله جل وعلا له صفات الكمال ونعوت الجمال والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون كل اسم من أسماء الله مشتمل على معنى جليل وصفة عظيمة لله تبارك وتعالى يجب على العبد أن يؤمن بها دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يجب على العبد إثباتها كما أثبتها الله جل وعلا في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه واله وسلم في سنته وقال جل وعلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الصوء أي الوصف السيء للكفار لمن كفر بالله جل وعلا ولله المثل الأعلى أي لله الوصف الأعلى ولله الصفات العلا فكان جديرا بالأمر أن يعظم الله جل وعلا بصفات الجمال ونعوت الكمال وهو العلي العظيم وهذا اسم آخر من اسماء الله العظيم ذو العظمة وذو القوة وذو الكبرياء وذو السلطان جل وعلا ثبت من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخضري رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال قال الله جل وعلا العز إزاري والكبرياء الردائي وفي من, من نازعني عذبته العز إزار الله والكبرياء والعظمة رداء الله من ينازع الله من ينازع الله تبارك وتعالى يعذبه هذه الآية حق لها أن يكون لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى وذلك مذكور في أحاديث نبوية ثبت من حديث ابي بن كابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم فكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ثلاث مرات وفي كل ذلك يقول الله أعلم ثم قال الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي روايه آية الكرسي فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صدره وقال ليهنك العلم ابا المنذر ليهنك العلم ابا المنذر اي ليكن العلم هنيئا لاب المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه وهذا دعاء بتيسر العلم له وانه من اهل العلم وهكذا ثبت من حديث أبي امامه الباهلي في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاح ليس بينه وبين الجنة أو وبين دخول الجنة إلا الموت وهذا حديث صحيح ينبغي للعبد أن يحرص على قراءة هذه الآية دبر كل صلاح ليس بينه وبين دخول الجنة إلا الموت وهكذا ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء له وكيلا لحفظ زكاة الفطر في رمضان فجاء آت فهتى من الطعام فمسكه أبو هريرة وهدده بأنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذلك الشخص دعني فإني أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك فإنك إن قلتها لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح ولا يقربك شيطان فعلمه آية الكرسي ففي المرة الثالثة قال أخبار أبو هريرة رضي الله عنه بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب أتدري يا أبا هريرة من تخاضب منذ ثلاث ليالين قال لا يا رسول الله قال يا أبا هريرة ذاك شيطان، فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ونحن آخذون بقول رسول الله لا بقول الشيطان أن هذه الآية من قرأها إذا أوى إلى فراشه كانت من أسباب حفظ الله للعبد حتى يصبح ولا يقربه الشيطان حتى يصبح وهذه الأدلة دالة وقاضية بفضل هاية العظيمة من سورة البقرة التي لا تستطيعها البطلة وأخذها بركة وتركها حسرة كما ثبت من حديث ابي هريره أو ابي امامه رضي الله عنه عند الامام مسلم فجدير بالعباد ان يتعلموا هذه الايه وان يحفظوها وان يتدبروا معانيها حتى تنتفع قلوبهم وحتى يعظموا الله تبارك وتعالى حق التعظيم فان في هذه الايه عباد الله ذكر العلماء نحو خمسة من أسماء الله جل وعلا ونحو ست وعشرين من صفات الله جل وعلا فيا لها من آية حق لها أن يكون لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين